ولقد رآه نزلة أخرى 110. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى 111. إذ يغشى السدرة ما يغشى 112. ما زاغى البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى 114. أفرأيتم اللات والعزى 115. ومنات الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا هي إلا أسماء 126. وسميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 127. إلا ما تهوى ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمن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 111. هو أعلم بمن اتقى 112. الذي تولى 113. وأعطى قليلا وأكدا 114. علم الغيب فهو يرى 115. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى 117. ألا تزر وازرة وزر أخرى 118. وأن ليس للإنسان إلا مَا سَعَى ما سعى 119. وأن سعيه سوف يرى 110. ثم يجزاه الجزاء الأوفى 111. وأن إلى ربك المنتهى 112. هو, أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا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 وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطرى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من 111. <تشفة> أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون 113. سامدون فاسجدوا لله